قُلِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فَجَاءَ سُوًى خِلَالَ الدِّيَامِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا جُوهَكُمْ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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لَهُ جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قُلّ نِّهَا أُولاءِ وَهَا أُولِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّك وَمَا كانَ عَط أ رَبِّكَ مَحفًا أُنْنظرُر كيفََ فَبلناَا بَعضَهُمْ على بَع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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب برحمهما كما ربياك صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكنوا صالحين ان تكنوا صالحين فانه كان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 141- فقل لهم قولا ميسورا 142- ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له سلطانا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَخَّكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 سُبْحَانَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا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 وَقالَاوا أَإِذَا كَُّ عِظَامَ وَررفَةً أَإَِّا لَ بعثُونَ خلَلْق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 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن يذَّبَ بِهَا الأوَّلون وَآتَينَا ثَودَ الن قََمُ بصَِةً فَظَلَموا بِهَا وَما نُوسِ بالِالآياتِ إلا تَخفَام وَإذْقُلنا لكَ إِ رَبكَ أَحاقَ بِ الناسَّاس وَم جعَنَّغءَ التي أريناك وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم, ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا إذ قُلنا للِملاائِكَ تسْجد لِآدمَ فَسَجد إلا إذليسَ قلَ أأَسجدُ لِمنْ خلَلَق تقينا قال رأيتَكَ هذا الذيكَ وَمْتَ علَّ لإِن أخرتَن إلى يَوم القياام لإن أخرتَن إلى إلا قنا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام موفور واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيضرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 ولا تجد لسنتنا تحويلا اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غَسَقِ الليل وقرانا الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك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 القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونابا بجانبه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 نفجيراً <تصفيق>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 قل نسبحان ربي هل كنت الا بشرا ورسولا وما منع عن الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا الا ان قالوا أبعث الله بشرا ورسولا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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لمسكتم اذا لمسكتم خشيه الان فاقم وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات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 ان الذين اوتوا العلم من قبلهم اذا اتي عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا رَبِّنَا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفوعلا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شريك في الملك